بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم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 انه لا يئوس كفور ولئن ادقناه نعما بعد ضراء مسه ليقولن ذهبت السيئات عني انه لفرحم فخور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 فَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَدْرِهِ كِتَابٌ مُّسْتَقِيمٌ وَرَحْمَةٌ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْ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 هل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ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 وَالَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكِ فَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ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 وَغِيضَ الْ المَاءُ وَقُضِيَ الْ الأممرُ وَاسْتَوَسعَلَ الْ الجُدِي وَقِيلَ بُعَْدَ للِقَوْمِ الظَّالِمِين وَنَدَانُوا حُرضَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إ بِنِي مِنْ أَهْلِ وَإِنَّ وَعْدَكَ الحَقُّ وَأَن تَأَحْكَمُ الحَكِمِين.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 وَلَمَّا جَاءَ رَسُولُنَا لُوطًا نَّصِيئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ضِرْعًا وَضَاقَ بِهِمْ ضِرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ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 إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاهَا عَاليَهَا سَافِلَهَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَاكِنَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَتَبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقُودُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ النَّارِ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 وَتََّت كلَلمَةُ رَبّكَ لأَملَ أن جَهََّ مَ مِنَ الجَّةِ وََّاسِ أَجمَائين وَكُلا النَّ قُ الصّولَكَ مِنْ أَب إّوسُ لِمُ ثَبّت بهِه فُ آادَك وَجَأَنْكَ فيِيه الحَقُّ وَمَوْعِضَتُ وَذِكْرَالِمُؤمنِنين. وَقُلَِّذينَ لاَا يُؤمِنونَ عَْمَلُوا عَى مَكَانَةِكُم إِا عَامِلُون وَ تَظِرُون إَِّ مُن تَظِرُون وَلِلَّهِ غَيبُ السَّمونتِ وَالْأَرضْ وَإلَيْهِ يُررجَعُ الْ الأأَمرُ